لكل شوكان رحمه الله قال ويأثم الغاصب الغاصب هذا فاعل لكبير من الكبار لأنه أخذ مالاً بغير لغير حق والنبي عليه الصلاة والسلام الله عز الله يقول إلا أن تكون تجارة عن عن طراض منكم والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأصل في أموال الناس أنها حرام الحرمة لا يجوز أنك تأخذ من أي إنسان شيء إلا بدليل إلا بطيبة من نفس منه إلا بأن تكون تجارة عن طراض منكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم فالأصل في أموال الناس العصمة أنها معصومة أنها حرام لا يجوز لأحد أن يمسها إلا به إلا بنص إلا بدليل فقال يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه هذا وجب عليه ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه وليس لعرق ظالم حق هذا ليس له حق في ايه في اي شيء مما اخذ ومن زرع في ارض في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء فاكرين هذه ذكرنا هذه المسألة ومن غرس في ارض غيره غرسا رفعه اي صاحبه رفع هذا الغرس مفهوم القاعده اللي ذكرناها أحسنتم، ما كان وضعه بغير حق فرفعه, فرفعه حق واحد أنا لي أرض، جيت بعد عشر سنين لقيت واحد بني عليها أفهم؟ الأصل إن إيه؟ أنها ترفع، الأصل إنها تهدم دي أرضي أنا جيت بعد عشر سنين لقيته زارع في أرضي، الأصل إنها ترفع، تقلع هذه الأمور هذه الأشياء ليست لكن أنت زرعت في غير إيه؟ في غير أرض من غير أرضك وغير ملكك، هذا حرام، هذا غصبة، هذا كبير من الكبار وقال الشوكاني رحمه الله قال ولا يحل الانتفاع بالمغص بالمغصوب ومن اتلفه فعليه مثله او او قيمته يبقى الشوكان جعل الاتلاف عليه المثل أو القيمه فين في الغصب لانه جعله متعمدا أما في الاستعاره فلم يجعل له المثل او او القيمة. قال لك لان ممكن يكون مخطئ لكن الكلام ده غير صحيح القاعده دي ان من اتلف شيئا فعليه باصلاحه هذا ان كنت متعمدا او غير أو غير متعمد واضح الكلام طيب ننتقل إلى كتاب الوقف الوقف لماذا سمي الوقف وقفا أو يسمى حبس أو يسمى إسبال عندك في الحديث الذي رواه الإمام بخاري ومسلم من حديث أبي هريبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن خالد بن الوليد قال أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله حبس يعني إيه؟ أوقفها لله عز وجل إذن الوقف هو أن توقف عينا ما أرض، بيت، آآ مزرعة، آآ شجر أي شيء فيه منفعة أن توقف عينا ما لله عز وجل وضح الكلام؟ طيب بعد أن أوقفتها ليس لك الرجوع فيها يعني ليس لأحد أن يقول خلاص أنا أوقفت هذه بعد كده إيه؟ أنا هارجع في الموضوع هذا يا جماعة وأخذ البدة تانية عشان أنتفع بهذا حرام في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا مثل السوء سمعه مثل إيه؟ سوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة كأن كل شوف مثله بإيه؟ بكلب عياز من الله كلب قاسم أراد أن يرجع علماء الأصول يقولون إيه؟ يقولون إذا مثل الشرع شيئا ما بشيء ما وهذا الشيء هو في النفوس له زجر يفيد الحرم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مثله هنا بإيه؟ قال لك يعود في قيئه واضح كلام يبقى لا يجوز للواقف أن يرجع فيه في وقفي أنا أوقفت البيت ذا لله وأوقفت الأرض دي لله أوقفت المحل دا لله أوقفت الشجر دا لله ما يصح أن بعد خمس ست سنين أرح إيه أرح راجع فيه هذا حرام ليس منا مثل السوء العائد في هبتي كالكلب, كالكلب يعود في قيم وهي يجي مسألة ان إن شاء الله مفهوم؟ يبه هذا اسمه إيه؟ اسمه الوقف طيب هنا مسألة هل الوقف هل الوقف قائم على المصلحة وضح يسير حيث صارت أم الوقف قائم على عينه فقط يعني إيه الكلام ده واحد مثلا أوقف سلم للمسجد ده قال لك المسجد ده المسجد ده السلم ده للمسجد ده لو قلنا بإن الوقف قائم على العين يبقى لو واحد يحتاج السلم ده من أي حد بره يعمل به أي مصلحة ما ما ينفعش لأن السلم قائم على إيه؟ على العين على المسجد ده لكن لو السلم ده الوقف قائم حيث صارت المصلحة يبقى يجوز أن يخرج في أي مكان يحتاجه في مصلحة الماء معاونة على البرك مش فاكرين ويمنعون المعون ها وهذا هو الصحيح وهذا الذي اختاره ابن تيمية وابن عسلمين من المتأخرين يبقى عندنا سلم مثلا في المسجد في واحد مثلا يحتاجه يركب لنبا بعد إذنكم بس يا جماعة السلم أحسن الراجل ده لو خدت منه السلم هيقول لي 50 جنيه أنا عايز أركي بلنده بخمسة جنيه هاخد سلم بخمسين جنيه مفهوم؟ فالمسجد يقول له إيه؟ يقول له السلم ده وقف ما ينفعش يخرج هذا غير صحيح غير صحيح لأن الذي أوقفه انما أوقفه لمصلحة مفهوم هذا الكلام؟ إذن يصح أن يخرج للمصلحة ثم إيه؟ ثم يرجع مرة ثانية في مكتبة في المسجد أنا طالب علم يحتاج مثلاً لكتاب الفلاني ها أقرأه بعد كده إيه؟ مش ياخده لا أقرأه و أخلصه و أنتفع به و أرده يقول لك لا أصل الكتاب ده و أكفر المسجد طيب هبقى أن المسجد ما يقرأ فيه أحد و الغالب يعني أو العادة مفهوم ما يقرأ فيه أحد يبقى الكتب دي خلاص كده وضعت مفهوم لا يبقى الأصل النهي تذهب وترد وترجع مرة ثانية، تذهب وترد وترجع مرة ثانية واضح كلام؟ زي الباقيق العيد ما كان يعمل كده ممكن في بعض الأحيان يكون محتاج الكتاب فيذهب مثلا إلى المسجد يكون فيه كتاب فيقول له أريد هذا الكتاب أقرأه يروح له مثلاً في الفجر يقول له أقرأ أريد هذا المجلد قال متى تأتي به؟ يقول له في صلاة العشاء المجلد ده يقول له يخلص في صلاة في صلاة العشاء يعكف نفسه عليه يقول في صلاة العشاء او له يبقى الأصل أن الوقف قائم له قائم للمصلحه مفهوم يبقى يسير حيث صارت صارت المصلحه انا بنيت بيت خلاص. البيت ده لدار المسنين انا موقفه وعامله وقف لدار المسنين خلاص مابقاش فيه مسنين مثلا مفهوم او ما واضح الكلام خلاص كله بقى يبر اباءه وامه والدنيا بقت حلوه خلاص كده فيه مسنين خلاص البيت ده وقف كده طيب ينفع مثلا استغل باي شيء اخر ولا ده لازم للموسنين لا لازم للموسنين ينفع هذا؟ لا، لا ما يصح لان البيت صار للايه ممكن أزوج مثلا فيه شد فقير وبنت فقيره الجواب اه ويكون صدقه جاريه ليك وضعه المساله يبقى الضابط في المساله ايه ان الوقف قائم على قائم على المصلحه يسير حيث يسير حيث صار واضح الكلام كده أقول الشوكين رحمه الله قال من حبس ملكه اللي هو الوقف في سبيل الله صارت محبثة وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة لله عز وجل وللمتولي عليه أن يأكل منه أن يأكل منه بالمعروف يعني هو مثلا سيوقف جنينة أو هيوقف مثلا مش عارف أرض خلاص في واحد هيقوم عليها الراجل ده ممكن ياكل منها الجواب؟ اه يأكل منها بالمعروف لكن فاكرين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ها من مر على شج من على حائط واضح واراد اكلا فلياكل بالمعروف ولا يحمل معه مفهوم ما واحد ماشي وكان جعان قوي جاي من الشغل جعان جدا وهو ماشي في الطريق كده فمروح ففي شجره مش عارف ولا شجره كمثره ولا كلام مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له انت جعان؟ كل لكن ايه؟ ما تقطها الشجرة وطرح مش لها وراوحها البيت لا كل فقط اصلا هو هيكل ايه يعني؟, يعني. هيكله ايه بتاع نص كيلو مثلا كيلو ربعة مفهوم؟ واضح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اذن له ان ايه؟ ان يأكل قال ولا يحملن ولا يحملن معه مفهوم؟ لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة اذن الناس ان ايه؟ ان ياكل ان يأكلوا من حواائط غيرهم جوعا في عام الرماده واضح مش معنى ذلك ان الجماعه العلمانيه يقول لك ده اسقط حد من حدود الله لا ده هذا الأمر كان ايه كان للجوع فقط اذا الانسان اذا اراد كان جائعا ومر خلاص له أن ايه له ان ياكل هذا حق الله اعطاه اياه فهم لكن لا يحمل لكن لا يحمل معه الى اخر كلام الشوكاني ونقف عند كتاب الهدايا نکمن بات جیسے ان شاء اللہ